اللهم اكرمكم بكرمك سبحانه وتعالى سنبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الذينك رحمه إنك أنت الوهاب اللهم وجهتنا وخلص ميتنا وعلى عدائك وجلنا عم أم اللهم آمين يقول الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه والنار هذا الجنة والنار كلاهما قريبة من الإنسان وكأننا يعني في هذا المثل هذا يتضمن ترغيبا وترهيبا يتضمن ترغيبا في الجمل الأولى الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكه وشراك النعل هو السير الذي على ظهر القدم وهو قريب من الإنسان جدا يعني خلينا نشبهها بماذا برباط الذي يكون في أعلى الحذاء الذي على ظهر الحذاء ويضرب به مثل في القرب لأنه قريب جدا من جسد الإنسان والمسافة قريبة جدا إليه وذلك لأنه قد تكون الكلمة الواحدة التي نتكلم بها أو العمل الواحد الذي نعمله أو, أو حتى الأمور التي جنبني عليها العمل من النوايا وغيرها قد تكون سبب في دخولنا الجنة أو حرماننا من الجنة كم من إنسان كان سبب دخوله النار كلمة وكلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في جهنم سبعين خليفا رب عمل ينقره تعظمه النية ورب عمل تعظمه تحقره النية كثير من الناس في القيام وصلاة وقراءة قائد بيصرها الإنسان وهي قد زخرفت بها الصحاف إلا أنهم يوم القيامة يأتون وأصبحت هذه الأعمال هباء منثورة والسبب في ذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلع على ناولاهم فوجد أن نيتهم من العمل كانت غير وجه الله عز وجل أي كانوا يبتغون بهذا العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى فأصبحت هذا المنثور أذكركم بأول ثلاثة سحر فيه من نار قارئ القرآن والمتصدق والمتجاهد فبين المتصدق يعني تصدق بماله ليس أغلى على الإنسان من ماله شيء المال والبنون زيلة الحياة هما ركزتان مهمتان عند الإنسان يعني يكون سببا هو قد تصدق به في دخوله النار لأنه تصدق به وذهب ماله وقد وزع على الفقراء وانتفع به الفقراء والمساكين وقد يكون يعني قام بتدريس طلبة علم وقد يكون زوجا أياما يعني وقد يكون فعل وفعل وفعل في هذا المال وقد انتفع به هؤلاء الذين هم محتاجون لهذا المال إلا أنه كان لما دفع المال إليهم لا يريد وجه الله. يريد غير وجه الله غير وجه الله عز وجل فأصبح هذا العمل تقيمة له في ميلانه وتعاره وفسد العمل بفساده النية إذا قد تكون الجنة في ظاهر الأمر كذا عظيمة. نرى في ظاهر الأمر أن الجنة قريبة جدا من هؤلاء وتكون على العكس تماما من ذلك تكون النار قريبة جدا من أمثال هؤلاء والسبب في ذلك أنهم العمل له الدين حنفاء وذلك دين العمل بدون إخلاص مية لا قيمة له أنا إلى أعمالكم ولكن أكروبكم التي في صدوركم نسأل الله تعالى أن نكون ممن من من يتعهد يته عند العمل وفي منتصف العمل وبعد الانتهاء من العمل اللهم آمين إذا سعروا النار في ثلاثة هم أعظم الناس في في في دفع الأموال و ونفع من يعني يحتاج إليها أجر عظيم أيضا في الجهاد في سبيل الله أجر عظيم أيضا في حفظ كتاب الله عز وجل حفظا متمما حفظا متقنا ويبذل هذا هذا العلم في سبيل الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلا أنه لما فسدت نيته فسد العمل بالكامل نسأل الله تعالى العافية إذن قد تكون النار أيضا أقرب إلى الإنسان من شراك نعله الجنة أقرب أحدكم من شراك نعبه والنار مثل ذلك ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المثل يبين لنا أن سبيلي الجنة والنار قد تكون قريبة جدا من الإنسان ولكن يخشى على الإنسان أنه يمشي هذا السبيل الذي الذي يقربه من الجنة قد ينزع من هذا, من هذا الإنسان قبل مولي قد ينزع منه الإخلاص أو قد ينزع منه عسن الخاتمة نسأل الله لكم تمام العافية قيل أن الصالحون كثيرا ما كانوا يقولون كانوا يقولون لا لا تشهدوا لأحد بالخير حتى تنظروا كيف يخرج من الدنيا وكان من ضمنهم ابن السماك وهو يعني يقول لأخيه في الله يقول انظر أخي إذا كان يوم يوم احتضاري وكنت وعالج نزع روح فاقترب مني حتى إذا دنوت مني فضع أذنك عند ثني وانظر هل أقول لا إله إلا الله فإن كنت ها واضح شرك قل الى هل فإن قال فان كنت ها خرجت من فمي فانطر اللوز والسكر على الناس في الطرقات يعني قدم الحلوى للناس خرج الإنسان بحسن الخاتمة من الدنيا في هذا اليوم هو يوم يوم لكنه أمر من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا أن لا متاع الغروب نسأل الله تعالى أن لا تغرنا هذه الغروب اللهم أمين ومع ذلك فإن الحديث يعني فيه عموم فيه عموم ماذا؟ عموم أن العمل والقول قد يكون سببا في تقريبك من الجنة قلبا شديدا وقد يكون العمل والقول والمية سببا في اتعادك عن الجنة اتعادا شديدا فنسأل الله تعالى العافية لذلك لابد للإنسان من أن يحرص على يتعارجها يصفيها من غائب لا لله عز وجل مدّا وهو الذي خلقه لا ولا تجعلوا لله أندادا أيضا الله سبحانه وتعالى أيضا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا لله مددا وهو خلقك نسأل الله تعالى أن يعافين الله من أمثال هؤلاء إذا نتعهد ثلاثة أمور مهمة الأول النية التي في الصدر لا لنا من أن نعالج هذه النية معالجة حثيثة أن ننقيها من جميع الشوائب أن نصفيها من أدرانها لأننا إن لم ننقيها وإن لم نصفيها فما الفائد من العمل إذن سيلقى في وجوهنا بل ستصفع به وجوهنا يوم نسأل الله السلامة العمل بدون نية خالص بوجه الله ونية منقاة من جميع الشوائب الشرك والبدعة والكفر والشك وغيرها لا بد للقلب أن ينقى من هذا كله لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من حقق التوحيد دخل الجنة وأعظم حسنة تحققه قيل قل ما قال صف صف التوحيده وأيضا الذي يصفنة من شوائبها أيضا يكون محده هذا حق قومية نسأل الله ربهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى مع صحابة رضوان الله عليهم فكان كلما مشى فجا وطريقا وارتفع على مرتفع قال إن أناسا ليسوا معنا فالفناه وقسها هر معكم معنا وما جاءوا إلى الغزوة وما فعلوا الخيام وما أضرموا النيران وما أوقدوا القدور وما وما قاتلوا الأعداء وما فعلوا في المعركة لا كر ولا فر ولا غيرها وما حارفا ولا ولا تلو معنا في الأجر سواء منهم يتمنى أن يكون معنا ولكن حبسهم العذر إذا بالنية أصبح الذي جالس في بيته يساوي في الأجر يساوي سواء بسواء الذي امتطى صهوة جواده والذي بذل المال والذي اشترى السيف واشترى الناقة واشترى الجياد وأيضا وأضرم النيران وكر وفر على الأعداء يصبح هذا الذي جالس في بيته كان الله سبحانه وتعالى قلبي فوجد أنه يريد يريد الآخرة ويريد بحبو حتى الجنة فاطلع الله سبحانه وتعالى على قلبه فقبل منه بالرغم من أنه لم يقدم شيء إلا أنه كان ينوي تقديم هذا وكان صادقا في نيته. الله سبحانه وتعالى جعله والعامل على حد سواء في القبول وكم من عمل عظيم تحقره المية وسب في ذلك أن هذا العمل العظيم كان صاحبه يبتغي به غير وجه الله ويبتغي به شكر الناس ويبتغي مدح المخلوقين ويبتغي ويبتغي ويبتغي كل شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى فكان يبتغي من ذلك أن يصبح ممتدحا عند الناس وأن يصبح له مكان مرموقة عندهم أو أنه كان يبتغي بذلك يبتغي إرضاء الناس فقط وقد يكون هذا الإنسان الذي يقال كما قال يعني الكثير من آم التابعين قالوا إن الذي يفعل ابتغاء المخلوقين لرجل غبي والسبب في ذلك هو يعلم أنهم لم يعطونه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة في الآخرة يتبرأ منه كل قريب وبعيد إذا كان يعمل العمل من أجل القريب أو البعيد يتبرؤون منه يقولون ما كنت تعمل من أجلنا يعني حتى أنه إذا يخسر في الآخرة وفي الدنيا إذا كان يريد مدح الناس فإن الناس لا يمدحون أحدا يعني إذا حتى صدقوا في المورد فإنهم يثنون على الإنسان ثماء وقل لهم من يثنون عليه وإذا كان إذا كان الثناء الذي يأخذه من الناس الممزوج بال بالعكر أحياناً كثيرة والسبب في ذلك أن الإنسان يعني لم يجد من هو صافي النوايا في أن يصني على يسمي على هذا الشخص لأن طبيعة جبالة الناس أنهم يتنافسون واحسودون بعضهم وأنهم يتبعضون وأنهم يعني لا يحبون أن يعلو أحدا عليهم لذلك هم مقلون في في المدح وإن كان يريد أن, إذن أن يصل يعني أحسنت يا إسراء إرضاء الناس غاية لا تدرك وأيضا إذا كان يرضي الناس بسخط الله فماذا سيأخذ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه حتى أن الناس يعني قد ينظرون إليه يقولون انظروا هذا يعني يتبرع بماله لماذا يتبرع بماله له إذا هو كان يريد أن يأخذ المديح فلن يأخذ المديح معنى ذلك أنه سوف يخسر في الدنيا والآخرة لأن الإنسان الذي يريد كسب الناس وكسب قلوب الناس وأريد أن يأخذ شهادة حسن سلوك من الناس يأخذ إلى أنه سيخرج إلى الله عز وجل فيجد ما عمل من خير محضراء وما عمل من سوء يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا الله سبحانه وتعالى يحذرنا نفسه إذن لابد للإنسان أن يعيش وأن يحيى بين جناحي الخوف والرجاء أرجو أن تكون أن أقرب إلي من شراكنا علي بعملي وبالتالي التي ما وجهتها إلا لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي وماي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول من فإن لم يكن هذا فماذا سيكون العكس ليدار الناس والذي يداهم الناس والذي يبتغي مسؤولي يتعب نفسه من أجل إرضاءه سوف يخرج من الدنيا لا لم يكسب الدنيا وخسر الآخرة وإن ذلك هو القرآن المبين وهذا والعياذ بالله ممن قد بالإسلام ذرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه فإنه يستثقل الطاعة ويستثقل اجتناب المحرمات ولا تصير الجنة أقاب إليه من شراك نعبه بل النار ستصيره أقرب إليه من شراك نعله فالجملة هنا خطيرة والنار مثل ذلك أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله فإن الإنسان ربما يتكلم بكلمة لو أخذنا مثال الكلمة فقط النية الكلام لا يلقي لها بال وهي من سخط الله وأيضا من السنين وهو لا يدري الكلام والأسنان فأطبق لابد للإنسان أن يعرض كلامه على صاحب اليمين وعلى صاحب شعال أين ستكتب في صحاف الميمنة في صحاف المشأمة نعوذ بالله من ذلك فكان الحسن البصري قال أنهم كانوا يقولون له لأنه قليل الكلام لماذا لا تتكلم مثلنا او من عين في لسانك يعني عندك علية في اللسان لا تستطيع التحدث لست فصيحا فقال لهم لا والله ما من علة في لساني ولكنني لا تنالعين في اطلاق العنان للنساء في اطلاق العنان لللسان آسف في اطلاق العنان لللسان يقول الشاعر احذر لسانك اي انسان لا يلدغنك انه صعبان فنسأل الله تعال أن يعافينا من هذا اللسان الذي هو حصاده للحسنات يحصد الحسنات وإن كانت أمثال جبال تهامة وهل يكبو على مناخيهم في النار إلا سنتهم؟ اللهك جاءت ابنته الخامسة من عملة أبته هل أذهب والعب؟ ثم جاءت سها هل أذهب والعب؟ فسكت فكانه أبي وأنا ضرائيل ابن السماء قال ما ذلتما ابن الثعاب ثلاثة منا لا تقول لها ذهبي والعبي فقال له يا هذا إني أخاف أن أقول لها ذهبي والعبي فتكتب في الصحاح عند الله إنني أمرتها باللعب لاحظ يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني لم نخلق في الدنيا من أجل الله واللعب فخاف على إذنة الخمس سنوات أن يقول كلها ذهبي فتكتب في صحيفته أنه يأمر باللعب وإن حماية تكتب كم كلمة يتكلم يعد لنفسه عدا كم كلمة يتكلم وانظروا لو أردنا أعد لأنفسنا من الصباح للمساء كم كلمة تكلمنا لا نستطيع أن نعد لأننا نتكلم كثيرا ولا نصمت إلا قليلا يقول أحد العارفين يقول ما ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا كل مرة تكلمنا بها ندمنا وأما السكوت ما أحد يندم على أنه سكت لأن السلامة في السكوت وقصة المنافقين ليست من ذلك ببعيد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الدثون فيما بينهم يقولون ما رأينا مثل هؤلاء وما رأينا يقولون أيضا يعني يمتطلون ماذا القرآن لأنه يكشف نواياهم ولأنه يتحدث عنهم ولأنه ما ترك كشارد ولا والد من كلامهم وتصرفتهم إلا فضحها أخذوا يلمزون الصحابة رضوان الله عليهم يقولوا ما رأينا أقراماً أمثال هؤلاء أيضاً إنهم أرغبوا بطونا ولا أكذب ألسنة منهم ولا أجبن عند اللقاء منهم يعنون بذلك الصحابة أرغبوا بطو ألسنةً وأجبا عند اللقاء يعني أنهم بطونهم واسعة من كثرة الأكهم إلى الأكل هم يخافون لقاء العدو ويفرون ويهربون هذه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلى كذبة هكذا يقول المنافق في الرسول والصحابة إذا تألمنا ونهم مع الصحابة سواء بسواء والنعباء والأس بجانب الفرس الصف الأول في الصف الأول في الصلاة إلا أنهم بينهم وبين الذي بجانبهم من صادقي صحابة ومؤمني صحاضتين الأعمال كلها إذا و... المنافق كان يصلي الص... حاب يصلي المنافق يجاهد الصحابي يجاهد المنافق يتصدق الصحابي يتصدق إلا أن العضله الصدقه ما يعمله رياء وسمعة لا هنالك لذلك كانا في الصف بجانب بعضهما المنكب كب والكتف على الكتف وال والقدم على القدم إلا أن أحدهم كانت الجنة أقرب إلى شراك نعله والآخر كانت النار أقرب إليه من شراك نعله وهذا والعياد بالله سببه ما خبئ في داخل نفوسهم الخبيثة فالمنافقون أشد حرص المنافقون من أكثر الناس ألسناً والمنافقون النقاء في هذا الوصف حقا ينطبق عليهم لا عز وجل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب كل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنفع طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين بسورة التوبة التي كشفت كل خبايا الأنفس الخبيثة ما تركت للمنافقين إنها سميت سورة البحوث وسميت المبعث لأنها ما تركت خبيئة في قلوب المنافقين إلا وبعثرتها وأظهرتها نسأل الله لنا ولكم تماما العافية من ذلك إذا النية والعمل والقول لا بد أن نتعهدها بالتنقيه والتصفية ونتعهدها تعهدا حقيقيا قيل ضع إيم الإيمان نفسه ضع إعناية مركزة أنه قل وانه بلي يعني أصبح بلي والسبب في ذلك صلى الله أن الإيمان لا على صاحب به. ألا فاسأل الله أن يجدد إيمانكم معنى ذلك أن الإيمان يعتق لابد أن آم في الجنح الأخير من وانع الله لك وقبلك أنا مقاليدا شلا وألمفيدا على العنه نعوهم إددارها على نفس التي بين جوانحنا ونسأل الله إقبالها ونسأل الله أن يعافينا من أمراض القلوب وأمراض الأنسوس ونعوذ بالله عز وجل من الكور بعد الحور نسأل الله تعالى أن يجعلنا الله وإياكن من المقبلين غير المدبرين بالقلوب قبل الأجساد على رب السماوات ورب الأرباب اللهم جعل وجهتنا إليك اللهم إنا وجهنا, وجهنا إليك نعوذ بك يا ربنا من أن نفسد في النية أو نفسد في العمل أو نفسد في القول إفساداً يحبط ما بيننا وبينك يا الله نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الكريمة التي جمعنا الله بها من غير, من غير موعد من بيننا إلا أن الله قد قدر لنا أن نقعد في هذه عليه وصحبه الأجمعين. خواتنا في سؤال، تحبون أن تسألون؟ إن شاء الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا إن شاء الله عز وجل. أنصحكم بقراءة كتاب جميل جدا لبكر بن عبد الله أبو زيد، ورائع جدا حقيقة. لو تستطيع أن تقرأوا كتيب صغير هو. إذا أحبتم يعني في المرة القادمة إحدا كنا. تتحدث بين يدي المثل الذي سأتكلم به فتكون كل واحدة منا عليها يعني يدور الدور علينا لو أردتم أن تتحدثوا أو أحببت أن تتحدثوا بما تريدون بلو بم يعني بشيء مواقف السلف لو بشيء في التوحيد لو بشيء في الفقه كما تحبون منتفع يعني لو كان يعني من من خمسة أسطر الواحدة فينا نعم يا أم أختي تقول ابن القيم رحمه الله يقول العمل بخي... العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر ينذ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه نعم نعم هذا مؤكد بارك الله فيك يا أختي أم أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم اسم الكتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين هذا الكتاب كتيب هو لكن رائع جدا تصنيف الناس بين الظن واليقين جميل ومادته التي نفعنا وإياكم بكر بن عبد الله أبو زيد المؤلف وهو منهجه مستقيم يعني هو من أهل السنة إن شاء الله عز وجل أسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله تعالى لو أحبقتم في المرة القادمة أي واحدة تحب أن تتكلم لو خمسة أسطر أو تكتب ما تريد في بداية الدرس أو في نهاية الدرس من فوائد بإبن القيم للإمام الشافعي للحسن البصري لغيرهم على استعداد حتى نشارك جميعنا في الأجر أسأل الله لنا ولكم أن يكتب الله لنا الأجر والثواب اللهم آمين أشكركم أخواتي أبدأ يمينا رمز العطاء وأرو ميصاء وإسراء وأم يوسف وأم درة وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على سرر المتقابلين في يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أطلعها بقلب سليم جددوا نيتكم وجددوا إيمانكم وإله إلا الله وأسأل الله لنا ولكم حسن الختام اللهم أمين وصلى الله على محمد وآله وصحبي أجمعين دعوه لنا غدا عندي امتحان لم أدرس منه الكثير لكن بفضل دعائكم إن شاء الله نوفق بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله